السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحباء طبتم وطابا ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا نسأل ربنا تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى في جنته وفي دار مقامة إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير ماذلنا مع هذه السلسلة المباركة سلسلة شرح كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام لفضيلة الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن بناء الأسرة في نظر الإسلام وتكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها فتكلمنا عن بعض الحقوق ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الحقوق ونتكلم عن حقوق الزوج أيضا بإذن الله تبارك وتعالى سائلين المولى عز وجل أن يبارك في وقتنا حتى ننتهي من هذا الموضوع المهم إنه ولي ذلك والقادر عليه فقد تكلمنا عن حقوق الزوج على زوجها في الدرس الماضي الحق الأول وهو حسن العشرة والحق الثاني وهو تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين والحق الثالث أن أن يأمرها زوجها بالمعروف وينهاها عن المنكر والحق الرابع الاعتدال في الغيرة والحق الخامس الصداق والنفقه واليوم بين الله تبارك وتعالى نبدأ مع الحق السادس للزوجة ألا وهو العدل في القسم بين أكثر من زوجة العدل في القسم بين أكثر من زوجة فإذا كان للرجل زوجتان أو أكثر وجب عليه أن يعدل بينهما أو بينهن في المبيت وفي النفقة وفي المسكن فإن ظلم امرأة فلم يبت, يبت عندها ليلة أو أكثر وجب عليه أن يقضيها حقها فذلك دين عليه لها إلا أن تتنازل عنه فقد ثبت أن السيدة سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها ووهبتها لعائشة رضي الله عنهما وكذلك إن أعطى واحدة دون الأخرى من ماله فإنه يعتبر ظالما سواء كان العطاء في صورة نقدية أو ملابس أو حلي أو غيرها والنفقة تشمل المسكن والملبس والمطعم وبالجملة كل ما يمكنه العدل فيه فإن العدل, العدل واجب عليه وما لا يمكنه العدل فيه بالطبيعة فلا حرج عليه فيه وذلك مثل الميل إلى واحدة أكثر من الأخرى ومثل الرغبة في الاتصال الجنسي فإنها تكون قد تكون مع واحدة أكثر من الأخرى فإن ذلك راجع إلى طبع الإنسان وميله ولا يستطيع إنسان التحكم فيه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أه هل هناك ولاء وبراء في علاقة المرء مع زوجها طبعا في ولاء وبراء طبعا يكون هناك في ولاء وبراء اولا المسلم يعني يكره من جنب ويحب من جنب يحب من جنب ويكره من جنب يحب من, من جانب أنه أو من كونه مسلم ويكره لعمله الذي يخالف فيه الإسلام وشر الإسلام أو إن كان هذا العمل يوافق عمل القفار فيكره من هذا الجانب فمن الممكن أن يكره الرجل زوجته لأنها فعلت فعل ليس من الإسلام فيكره هذا الفعل ولكن المسلم نفسه لا يكره لذاته ولكن يكره لفعله تمام؟ فنقول يعني إذا أثر الرجل آه يعني آه زوجته شيء فإن العدل واجب عليه وما لا يمكن العدل فيه بالطبع فلا حرج فيه وذلك مثل كما قلنا إلى الميل إلى واحدة أكثر من الأخرى ومثل هذه الأمور وكاد قائنا النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في العطاء والبيتوت ويقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما, فيما تملك ولا أملك كما رواه أصحاب السنن وابن حبان ومعلوم أيها الحبة في الله أن عائشة رضي الله عنها كانت أحب نسائه إليه وأثناء مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يطاف به كل يوم وليلة حتى يبيت عند صاحبة النوبة وكان يسأل أين أنا غدا فعرف أزواجه أنه يسأل عن يوم عائشة فاجتمعنا وتنازلنا له عن نصيبهن ليظل في بيت عائشة تمرضه فانتقل إليه ومات فيه بين سحرها ونحرها وبذلك ندرك أهمية العدل بين الزوجات وخطورته عند الله تبارك وتعالى وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ظلم الرجل إحدى نسائه فقال من كان لهم رأتان فمال إلى إحداه إحداهما دون الأخرى وفي رواية ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل كما رواه ابن حبان وأصحاب السنن. والله تبارك وتعالى يقول ولن تستطيع ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستهم فلا تميل كل الميل فتضربها كالمعلاقة. فالمراد منها أن العدل المطلق في هذا الأمر ليس في طوق البشر لأن طبع الإنسان وهوى لا سلطان الإنسان عليهما، فقد تكون إحدى الزوجات أجمل. أو أحسن خلقا أو أصغر سنا إلى آخر هذه الأمور فتكون أقرب إلى قلب الزوج من الأخرى وهذا ما لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به أما أن يترتب على ذلك أن يحرمها حقها في المبيت أو النفقة فتصير المعلقة التي لا هي متمتعة بزواجها ولا هي مطلقة فذلك حرام على الزوج وظلم منه لأنه حينئذ لا كل الميل وما يتشدق به الجهلاء بالدين من أن هذه الآية تصلح دليلا لتحريم الزيادة على واحدة فإن الرد عليهم يكفي فيه أن يقال لهم هذا فهمكم وحدكم من أجل إرضاء المرأة ومتابعة الأثقار المريضة والعقول الخبيثة ولو كان هذا هو المراد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة وما تزوج أحد من الصحابة والتابعين وإمة الدين أكثر من واحدة مع أن كثيرين قد زادوا على الواحدة وذلك ثابت من واقع التاريخ والآية فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هذا الله تبارك وتعالى سواء السبيل ثم نأتي أولا حبة في الله إلى الحق السابع ألا وهو كف الأذى عنها ومراعاة شعورها فقد عرفنا فيما سبق أن أول الباب أن الحياة الزوجية قائمة على طاقات قوية من الغرائز والعواطف وأن حسن العشرة والكياسة في المعاملة واللباقة في التصرف من شأنها أن تمد الحياة الزوجية بشحنات متجددة من الحب والموادة والرحمة وأن المعاملة السيئة والعجرفة في التصرف وإطلاق مدفعية السب والشتم واللعن والسخرية والاحتقار من شأنها أن توجد التوتر وتذيب الحب وترفع حرارة البغضاء والشحناء فتسوء حالة الأسرة ويتأثر الأبناء بذلك أسوأ تأثر وقد يبغضون آبائهم أو أباهم لأنه يهين أمهم على مرأى منهم ومسمع وقد يولد ذلك في نفوسهم مرارة وحقا على أبيهم وعلى كل الرجال سينشاؤون على ذلك ويكون له أثر سيء في سلوكهم الاجتماعي واتصالهم بالناس، فليحذر الزوج من أن يعني تبدور منه مثل هذه الأمور المسيئة إلى الزوجة، وليعلم أن الإزاء بجميع أنواعه حرام لأي إنسان ولأي مخلوق ولو حيوانا أو حشرة، والله تبارك وتعالى يعذب الذي يعذب إنسانا أو حيوانا فما بالك بمن يعذب زوجته بمن يعذب أسيرته التي ملك أمرها بعهد الله وكلماته بمن يعذب لصيقته ومن امتزج بها وامتزج به بمن يعذب أبنائه وشريكة حياته وسكن نفسه بمن يعذب حارسة ماله ومنظمة, ومنظمة معاشه ومربيت أولاده وملبيت رغباته بمن يعزب من رضيته زوجا وحاميا وسندا وأملا ومناثا لها بمن يعزب من تفني في سبيله وسبيل أبنائه وسبيل تكوين شبابها, شبابها وجمالها وحياتها بمن يعزب من اعتمدت عليه دون أهلها وأغضبت في سبيل رضائه حتى تخلو عنها النواجب المسلم أن يجبر القلب الكثير ويضمّد النفس الجريحة ويفرج قرب المكروب فما بال هذا الزوج يكسر ويجرح وينزل القرب على زوجته نسى أنه أخته في الإنسانية وأنها أخته في الإسلام وأنها جارته في الحياة وأنها قدمت إليه معروفا كثيرا كما نسي أنها زوجته أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يؤذي أخاه المسلم بنظرة أو بكلمة أو بحرقة وأوجب على كل مسلم أن يحترم شعور أخيه المسلم على أي حال فما بال الزوج نكد يصب البلاء على زوجته صبا بغير حساب ألا يعلم أنها ستأخذ بتلابيبي يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى وتطالبه وتطالبه بحقوقها وجزاء ظلمها والله تبارك وتعالى أعدل الحاكمين لم يتركه حتى يأخذ لها جميع حقوقها بأن يعطيها من حسنات زوجها فإن لم تكفي أخذ من سيئات من سيئاتها فوضعت عليه ثم قب في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الرجل حين يستغل لضعف المرأة ليسيء إليها وينغز حياتها ويكدر عيشها بدون سبب يكون قد فقد عنصر الإنسانية فيه إنه حينئذ وحش آدمي إنه ذئب إنه لا يوضع أبدا في صف المسلمين لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن أراد ومن أراد يعني معرفة المزيد في جزاء جزائزاء الآخرين فليرجع إلى كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام فسيجد فيه الكثير والكثير إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل لامرأته قبحك الله أو قبح الله وجهك فما بالك بالسب واللعن والهجر والضرب قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا يضربها إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في المبيت إلا في المبيت ثم ناتي أيها الأحبة في الله إلى علاج الشقاق بين الزوجين إن حدث خلاف بين الزوجين ف... فليعالج الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يحكم الهوى ويأمر الشيطان والقرآن عالج هذا الموضوع على النحو الآتي إن كان سبب الخلاف والنزاع والشقاق المرأة فعلى الرجل أن يعظها أولا ويذكرها بواجبه عليها ويخوفها من عذاب الله تبارك وتعالى وغضبه وناره فإن أفاذ ذلك وإلا فله أن يهجرها بمعنى أن لا يبيت معها على سرير واحد وإن بات معها على سرير واحد فليعطيها ظهره ولا يتصل بها جنسيا ولا يله ولا يمزح وله أن يبيت في غرفة أخرى ويستمر على ذلك ثلاث ليالي إلى شهر ولا يزيد على ذلك فإن لم يف ذلك إن كانت ضرب يصلحها ضربها وإن كانت الضرب يزيد الطين بلة أو كانت من نوع لا يضرب الحقاء بأهلها بغير ضرب حتى تدرك خطأها وتعرف أنها ظالمة مجحفة بحق زوجها ثم تعود إلى طاعته وقد تخلصت من أسباب النزاع والشقاق. والضرب الذي ذكر في القرآن الكريم كتأديب للمرأة فصروا العلماء بغير ما يخطر ببال الناس وما يتشدق به المغرضون فبعض العلماء قال يلكزها بيده وبعضهم قال يضربها بالسواك ولكن يعني سبحان الله يعني السواك يعني عود لا يتعدى الإصبع أما الآن يعني الإخوة ما شاء الله تجد الواحد يمسك في يده عرق من الخشب طوله المتر والمترين ويقول, ويقول هذا سواك ويقوم بضرب زوجته به ويقول هذا على السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله فيعني كما قلنا إنما السواك هو عود لا يزيد عن غلز الاسبع وطوله لا يزيد عن شبر وبعضهم قال يضربها بعصى مثل السواك ولكنه في طول الزراع وهذا هو اقصى حد في وصف عصا الضرب واما العدد فاقصى حد فاقصى حد فيه عشر عصي بشرط ان يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يمس الوجه ولو كان الضرب ليده وهذا حكم أذن الله به لإنهاء الأمر بين الرجل والمرأة بعيدا عن أهلها نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب زوجته نعم احسنت. ولكن هذا شرع ما نقوله هذا شرع من الله تبارك وتعالى هذا شرع الله تبارك وتعالى فنقول يعني إذا كان الأمر ينتهي في بيته بهذه الطريقة حتى لا تستفحل الأمور وتزداد سوءا بفعل العواطف وتدخل الآخرين لأن يعني سبحان الله والله يعني تجد أن إذا دخل أناس بين الزوجين ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يزداد الأمر سوءا ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تجد الزوج يعند والزوجة تعاند ومثل هذه الأمور ولكن الأمر أن يكون بين الرجل وزوجته أفضل من أن يخرج إلى الغير وتدخل الآخرين وكشف ما بين الزوج والزوجة الزوج وزوجته مما يطلب ستره وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة وسبب نزول هذه الآية أن امرأة لطما زوجها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي لطم وجهي فقال بينكم القصاص يعني حكم لها بأن طلتم زوجها كما لطمها فلما انصرفت لتفعل ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني لا تسرع في الحكم حتى يأتيك وحي الله فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حتى نزلت هذه الآية التي رتبت تأديب الرجل امرأته على تلك السورة ونحن لنا نتحدث من عند أنفسنا ولكن نتكلم بشرع الله تبارك وتعالى ومن هنا ندرك أن الإذن بالضرب في القرآن ليس أصلا في التشريع ولا هو من الأمور العادية البسيطة إنما هو آخر الدواء إذا نرأى الزوج الفاهم أن هذا الضرب يصلقها وبشرط أن يكون خفيفا كما ذكرنا أما الذين يعني يشتططون من الأزواج فيشتمون ويضربون بغير سبب ويقسون في الضرب قصوة لا يحلها الله تبارك وتعالى مع حيوان فإنهم أبعد الناس عن الإسلام وعن الرحمة وعن الإنسانية وهم الذين أساءوا إلى الإسلام أفحش إساءة وهم الذين يستحقون أن يؤدبوا ويعزروا ويقتص منهم لو كان الإسلام هو الذي يحكم البلاد ويحكم المسلمين ويحكم شرع الله تبارك وتعالى في الأرض هذا الحكم السابق إذا كان الشقاق سببه الزوج فقط أما إن كان سببه الرجل فللمرأة أن توسط مصلحا بينهما قال ربنا تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أي يصلح بينهما صلحا والصلخ خير وإن كان الشقاق سببه الاثنان فإن الأمر يحتاج إلى وسيطين ليقوم بالإصلاح لهما قال ربنا جل في علاه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فالآية الأولى جَالَتْ للمرأة أن تصلح الأمر بنفسها أو بإدخال وسيط بَيْنَهَا وَبَيْنَ زوجها إن رأت من زوجها بعدا أو إعراضا عنها ولا أن تتنازل عن بعد حقها في سبيل ذلك حتى تعود الحياة طبيعية طيبة بينهما. أما يعني المرأة لو ضربت زوجها، والله هذه مصيبة، هذه مصيبة أن تضرب المرأة زوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآية الثانية بينت أن الخلاف إن كان من الزوجين، فللحاكم أو القاضي أو أولياء الأمور. إرسال رجلين من من الرجال العدول ليقوموا بالصلح أو التفريق حسبما حسبما يا رايان ونتيجة لرأي كل من الزوجين وموقفه من الآخر وإنك لن تجد مهما بحست في أي دين أو في أي قانون أو في أي مبادئ أخلاقية مثلما تجد في الإسلام من حرص على الأسرة فلن تجد غير الإسلام هو الذي يحرص على الأسرة والإسلام رحيم بالأسرة وتنظيم لكل صغيرة وكبيرة في شؤون الأسرة حتى الطلاق الذي هو أحله الله تبارك وتعالى ودع الإسلام له قواعد تخفف من وطأته على المرأة وتعطيها نوعا من التعويض في سورة متعة وتقليل زمن العدة مهما أمكن ذلك وهذا كله له بحوث خاصة به ثم نأتي أيها الحبة في الله وبهذا يعني نكون قد انتهينا من حق الزوجة ثم نأتي إلى حق الزوج على الزوجة فسبق أن عرفنا أن حقوق الزوجة على زوجها وأدركنا مسؤولية الزوج الأدبية والمادية عن زوجته وأن عليه أن يهيئ لها المال والمسكن ووسائل الراحة المادية كما أن عليه أن يحسن عشرتها ويكرم صحبتها ويقوم بكل أسباب الراحة النفسية والاستقرار والبهجة والسرور وغيرها من الأمور المعنوية والرجل بعد ذلك مكلف أن يسعى ويكد ويتعب من أجل زوجته وأبنائه حاضرا ومستقبلا فيتاجر أو يزرع أو يصنع أو يعمل أي عمل آخر بحيث يتعيشون منه ومطلوب منه أن يؤدي ضريبة المجتمع فيشارك في التعمير والبناء وأنواع المجاملات والمساعدات المالية والمعنوية وهو لا يستطيع فكاكا من ذلك وعليه أن يقوم بفريضة الدفاع عن وطنه ودينه وماله وأهله باذلا في ذلك أغلى ما يملك وعلي أعباء الحكم وإدارة الأعمال والمنشآت والمؤسسات والشركات والعمل على استداب الأم ومطاردة السفاكين والنصوص وجميع المجرمين وهو المكلف أصلا بالبحث والاكتشاف والاختراع وعمل التجارب للوصول بأمته إلى مكانة تجعل كلمتها مسموعة وهيبتها تملأ قلوب الآخرين وحياتها مرفهة ما أمكن وهو الذي يحمل أصلا عبء التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع ميادين الحياة ابتداء من المدرسة إلى الجامعة إلى المختبرات والمعامل والمصانع وهو الذي يقوم بأنواع الاتصال بين الدول والبلاد والعائلات والأفراد من أجل العمل لصالح البلاد الإسلامية أو العائلة أو الأسرة إن أحمال الرجل ثقيلة وتكاليفه شقة في الجملة وما حملت المرأة معه وشاركت في العمل والعلم والبناء فإن دورها كما ينطق به الواقع محدود ومع هذا الدور المحدود فإنها تعتمد أصلا على الرجل في أكثر الأعمال ولو أنها أسند إليها ما يسند إلى الرجال في كل شيء لكان معنى ذلك ضيوعا كاملا لأعز من في الأمة وهو جيل الطفولة الناشئ الذي لا غنى له بحال عن عطف الأم وحنانها وصبرها وحسن تربيتها لأولادها هذا كله وأكثر منه مطلوب من الرجل شرعا وعقلا وعرفا واجتماعا والمرأة لم يطالبها الشرع بشيء من ذلك كله وكذلك المجتمع في الأصل والغالب والواقع إنما المطلوب منها أمران لا ثالث لهما إن كانت زوجة اولا أن تعيش لزوجها سكنا ورحمة وودا حتى يجد بجانبها السعادة والاستقرار وتعويض ما يلقى وثانيا أن تقوم بدور الأم كاملا مع أولادها حتى تسلمهم للأسرة والوطن صالحين لتحمل دور الآباء والأمهات والسير بالحياة إلى التقدم والازدهار وليس مع ذلك أن المرأة ممنوعة من العمل أو تحمل الأعباء والمشقات إنما الغرض الصحيح أن ذلك كله ليس مطلوبا منها إلا العلم في أمور معينة وإلا بعض الأعمال المتصلة بالنساء فإنه لغلل الأمة عن تجنيد المرأة فيها كمثلا امرأة تعمل في طبيبة لأمراض النساء والولادة فهذا الأمر يعني طيب أن تأخذ المرأة هذا الدور بحيث لا تتكشف نساء المسلمين على الرجال أما غير ذلك فإن تجليد المرأة فيه هو تضييع لأكبر طاقة تساعد الرجل على القيام بما هو مستعد له بالفطرة كما أنه تضييع لأعظم أمل للأمة وهو ناشئة البنين والبنات وإذا كانت كل المسؤوليات على الرجل وكانت مسؤولية المرأة الزوجة محصورة في الأمرين السابقين، فإن العقل والشرع والعف والعرف يجعل للرجل حق الرئاسة في الأسرة وحق الطاعة على كل أفراد الأسرة من زوجة وأبناء. وليس مع ذلك أن الإسلام يجعل من الزوج دكتاتورياً أو مستبدا يفرض رأيه وغشمه على الجميع. ليس هذا المراد أبداً في العقل ولا في الشرع. بل المراد أن جو الأسرة الذي تسوده الحياة الجميلة والعشرة الحسنة يجب أن يقوم على المشاورة في الأمور المشتركة وأن يكون التفاهم الحسن وتبادل الآراء تحت مظلة الرحمة والحب والمودة هو الأصل وإن كان تناقدا فإن اختلف الزوجان في أمر وتمسك كل منهما برأيه وجباء يطاع الرجل ويسلم الأمر إليه كما أن الأمور التي هي خاصة به إذا أصدر فيها أمرا بشيء معين وجب تنفيذه وهذا هو معنى قوامة الرجل على المرأة فالرجل له درجة أعلى من درجة المرأة تجعله قواما عليها لأن الرجل هو الغارم الأصلي والمنفق والمجاهد والحامي والمدافع عن المرأة و وتبادل المصالح أصل معترف في به ومفروض اجتماعيا وشرعيا وعقليا ومن هنا ندرك معاني الآيات والأحاديث التي تفضل الزوج على الزوجة مثل قول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى درجة أي منزلة إلى أن قال فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الانفاق وبالدية والميراث والجهاد إلى أن قال رحمه الله فدرجة تقتضي وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ولهذا قال عليه السلام لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى أن قال وقال ابن عباس الدرجة إشارة إلى حد الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق و... أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ويقول ابن عطية وهذا قول حسن بارع وقد قال ربنا جل في علاه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هل من ابن الجوزي يقول في في كتاب زياد المصير في معنى تفضيل الرجل على المرأة وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل في الغالب والمجموعة إلا في بعض النساء تجد في هذه الأيام تجد أن بعض النساء وفي الأيام الماضية وفي السنوات الماضية أو كما في التاريخ أن هناك نساء ربما يكون عقلهم أرجح من عقول الرجال ولكن الغالب هو رجحان عقول الرجال إلى غير ذلك ومعنى قول الله تبارك وتعالى وبما أنفق من أموالهم أي من المهور والنفقات التي أوجب الله عليه عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة ولو الفضل عليها والإفضل فناسب أن يكون قيما عليها كما في تفسير ابن كثير. ويقول العقاد والقوامة هنا أي في الآية السابقة مستحقة بتفضيل الفطرة ثم بما فرض, على بما فرض على الرجال من واجب الانفاق على المرأة وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلا وليس مرجعه إلى مجرد انفاق المال وإلا لم تنع الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الانفاق عليه وحكم القرآن بتفضيل الرجل على المرأة أو حكم القرآن بتفضيل الرجل على المرأة هو الحكم البين من تاريخ بني آدم منذ كانوا قبل نشوء الحضارات والشرائع العامة وبعد نشوئها ونحن هنا نتكلم عن المرأة والرجل المسلم على السواء وهما الذين يخضعان لأمر الله وشرعه ويقدسان حكم الله ودينه ثم نأتي إلى حقوق الرجل، حقوق الرجل، أواجبات أو الرجل، وحقوقه تجاه المرأة فالحق الحق الأول معرفة مكانته بالنسبة لها، ومعرفة هذا هذا الحق هامة جدا، وقد بينت بينت الآيات أن الرجال لهم درجة وقوام وفضل على النساء، وتات الأحاديث شارحة للقرآن ومبينة مكانة الزوج وهي مكانة تفوق تصور وواجب على المرأة العلم بها لتتصرف مع زوجها على أساسها ولتكون كدافع لها في أن لا تتبرم بزوجها ولا تمله ولا تنكر فضله عليها فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راث دخلت الجنة كما رواه ابن ماجه والترمزي وحسنة وقال الحاكم صحيح الإسناد وعن حسين ابن محسن رضي الله عنه أن عم له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لها أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه ما ألوه إلا ما يا قص في حقه إلا عند عجزي وعدم قدرتي. قال فكيف أنت له أي على أي حال تكونين معه فإنك تأخذين جزائك على ذلك فإنه جنتك ونارك كما رواه الإمام أحمد والنسائي وقال الحاكم صحيح الإسناد وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه كما رواه البزار بإسناد الحسن وهنا تقابل تقابل جميل رائع يعطي المرأة جزاء ما تقدم جزاء ما تقدم فبينما زوجها أعظم الناس حقا عليها إزبها أعظم الناس حقا على ابنها وهكذا العدل الإلهي المطلق وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كما عند الإمام الترمزي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها حياك الله أخي الحبيب محمد لا تشكر لزوجها أي لا يرحمها إن لم تشكر زوجها وتعرف فضله وهي لا تستغني عنه كما رواه الإمام النسائي والبزار والحديث رواه أو رواته رواة الصحيح ثم نأتي للحق الثاني للرجل على زوجته الطاعة وحسن العشرة جعل الله سبحانه وتعالى الرجل قواما على المرأة ورئيسا لها فطاعة المرأة لزوجها واجبة عليها وعصيان زوجها محرم عليها وتعذب عليه في الدنيا والآخرة إذا لم ترجع عنه وتعتذر لزوجها حتى يسامحها وحالة الزوج مع زوجها كحالة الولد مع أبيه بل حق زوجها أكبر بنص حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد والمرأة الصالحة هي التي تدرك ذلك وتعي هذا الأمر وعيا تاما وتخشى الله في زوجها وتراقبه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وكبيرة مخافة, مخافة أن يغضب عليها الله تبارك وتعالى لذلك قال ربنا جل في علاه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والمعنى أن النساء الصالحات مطيعات لأزواجهن حافظات لغيبتهم إذا غابوا فيحفظن أنفسهن ويحفظن أموال أزواجهن وأولادهن حتى يعودوا وذلك بتوفيق الله لهن وحفظه فالطاعة للزوج أول صفات المرأة المسلمة الصالحة وطاع شيء يدخل في حسن العشرة وقد تطيع المرأة وهي لا تحسن العشرة بل تحسن أن تطيع فيما تؤمر به ولا تبحث أما وراء ذلك مع أن حسن العشرة هم جدا في الحياة الزوجية وحسن العشرة ذوق وفن وتربيه اجتماعية عالية وبيه دوام المحبة والألفة والرحمة وكثيرا ما تحل المشكلات المستعصية بالبسمة الحانية والنظر الودود والمجاملة الرقيقة والاسلوب المهزب والخضوع اللين والمرأة التي تطيع زوجها وتحسن عشرته تكسب ثقته ودوام حبه وشعوره بالسعادة مع زوجته فيعطيها أضعاف أضعاف ما تعطيه حتى يصل الامر الى ان الزوجة في الحقيقة هي التي تصير زوجها ملبيا كل رغباتها بل سعيدا كل السعادة وهو يلبي هذه الرغبات فيقول الامر الى ان الزوج هو الذي يطيع زوجته وكلما أسبغت المرأة على زوجها من عواطفها ورقتها وحسن اهتمامها به ملكت عليه قلبه وأشارته بأن سعادته الحق لا تكون إلا معها وقليل من النساء من يفهمن ذلك ومن يفهمن ذلك لا يعملن غالبا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك يهرب الرجال من البيوت وينظرون إلى زوجة أخرى وينظرون إذا كان النظر إلى الحرام ومثل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا ويعني الطاعة أمر عام يدخل تحته تنفيذ كل أوامر الزوج في غير معصية الله والابتعاد عن كل شيء لا يرضاه أو ينهى عنه ويمنع منه فلا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه ولو كان أقرب الناس إليها أو إليه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولو كانت ذاهبة لأبيها وأمها ولا تتصرف في ماله إلا بإذن خاص أو إذن عام كأن يقول لا تصرفي كيفما تشاءين أو كيف تشاءين فيما تحت يديك من نال هذا في الأمور الكبيرة والمبالغ الضخمة أما في التوافه فلا شيء عليها كأنها تعطي سائلة أو جارة قليلا من الطعام أو المال أو الملابس القديمة ونحو ذلك ولا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا إلا بإذنه ولو صامت فاحتاجها زوجها للفراش وجب أن تستجيب له وتفطر وكذلك لا تعتمر نفلا ولا تحج نفلا إلا بإذنه أما العمر والحج الواجبان فإنها تستأذن مجاملة فقط فإن لم يأذن حجت واعتمرت بدون إذن لأنه لا يطاع لمخلوق في معصية الخالق وهناك بعض الأدلة على ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوضع بالنساء خيرا وقال في مقال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن كما رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة عفوا وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت كما رواه ابن حبان في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الامرأة أن تصوم وزوجها شاهد الا بازنه شاهد اي حاضر اما ان كان غائبا فلاها ان تصوم الا بازنه ولا تأزم في بيته الا بازنه كما روال البخاري ومسلم وعن رجل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه اي الى الجماعة فلم تأتي فبات غضان فبات غضبان عليها لعن غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح كما رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاطوم رؤسهما عبد آبق أي هارب من سيدي ومالكه فحتى يرجع ومرأة عصت زوجها حتى ترجع كما رواه الطبراني بإسناف جيد وعن رضي الله عنه قال سماءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كارع لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع كما يعني رواه الطبراني في الأوسط ورواته سقاط إلا سويد بن عبد العزيز أما الحق الثالث للرجل على زوجته أن تتزين المرأة لزوجها لا شك أن الطفل النظيف المهندم أو المصفف شعره المهندم سيابه صاحب الرائحة الطيبة يحبه كل من يراه والحجر المنصقة المزينة بالزهور والصور الطبيعية والكراث الوثيرة والبساط اللين تريح الأعصاب وتجعل الجلوس فيها نوعا من المتعة والبقع الخضراء حين يجري فيها جدول من الماء وتتدل عليه أخصال الأشجار وتسمع فيها تغاريد الطيور هي مكان شاعري يبعث الحب ويجعل الحياة طعم النعيم والزوجة التي يراها زوجها متزينة له متعطرة من أجله منظفة بيتها ودارها منظمة, منظمة كل شؤونها تستقبله ببسمتها وترتب وجدانه بحلاوة مقابلتها وكلامها وتمسح متاعبه بعطفها وحنانها وحسن تصرفها وتهيئ له الجو الهادئ لوقت راحته وتوفر له مطالبه التي اعتادها حين يدخل وحين يخره سواء بنفسها أو بمساعدة أبنائها أو الخدم إن مثل هذه الزوجة متاع الدنيا وحوريتها وبوجة الحياة وبلسمها ونور البيت وجماله ولو وقفت الدنيا كلها في جانب ووقفت هذه المرأة في جانب لاختار جميع الرجال هذه المرأة لأن بيدها مفاتيح السعادة وكنز الحياة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الدنيا متاء وخير متاءها المرأة الصالحة كما عند الإمام مسلم والمرأة الصالحة في الصرط صفاتها في حديث أخر بأنها التي إذا نظرت إليها صرتك وإن أقسمت عليها أبرك وإن غدت عنها حفظاتك في نفسها و... وفي مالك الله أكبر الله أكبر الله لا إله وقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام وبعده حريصة كل الحرص على التزين في كل جزء, في كل جزء من جسمها وشعرها ومن تطرق الزينة يعرف الناس انها في حالة حزن اما لموت زوجها او لنفوره منها او اهماله لها او لموت احد اقاربها والله تبارك وتعالى اخبر في القرآن ان المرأة تعشق الزينة من صغرها وتنشأ فيها فترك الزينة ينافي طبيعتها قال ربنا جل في علاه او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالله يرد على الكفار الذين يقولون إن الملائكة بنات الله فيقول لهم ألم تجدوا إلا هذا النوع لتنسبوه إلى الله وهو النوع الضعيف الذي ينشأ في الزينة والحلية ولا هم لا سواها وهو ضعيف أيضا عند المقاسمة لا يستطيع أن يحج غيره من الرجال ويفحمه كما يفعل الرجال وهذه شهادة من الله العالم بطبيعة المرأة والخالق لا وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب أي بالحناء وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت أمشهد أم غيب أمشهد أم غيب يعني هل زوجك حاضر أم غائب فقالت بل مشهد أو مشهد قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فلقى عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما تؤمن به قال نعم يا رسول الله قال فأسوة أسوة لك بنا كما عند الإمام أحمد وأسوة يعني يجب عليك أن تتأسى وتقتدي به ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الحسنة ورجاله يعني رواه الإمام أحمد ورجاله سقار فعائشة استنقرت على امرأة عثمان بن مظعون عدم التزين وزوجها معها ورسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في الأمر لتعود الأمور إلى وضع الإنسانية الطبيعي الموافق هدي الإسلام وفي حديث رواه غاري خلاصته أن سلمان الفارسي كان أخم في الله لأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فلم يجده ووجد امراته متبذلة بغير زينة على غير المعهود من المرأة المتزوجة فسألا عن السبب فأخبرته أن أبو الدرداء لا يهتم بالدنيا ولا بالنساء إنما هو صوام قوام فلما وصل أبو الدرداء عد طعاما لسلمان فلم يأكل منه حتى أفطر أبو الدرداء وأكل معه ولما جاء الليل أراد أن يقوم أول الليل فمنعه سلمان حتى الثلث الأخير من الليل ثم قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل في حق حقا فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقول سلمان فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وهذه امرأة عربية نصحت ابنتها فأبغت في نصحها رؤية أن اسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزوج انك خركت من العش الذي فيه ضركتي فصرت الى فراش لم تعرفيه وقارين لم تألفيه فكوني له ارضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكون وكوني له أمة يكن لك عبدا لا تلحفي به فيقلاقي ولا تباعدي عنه فينساك اندنا منك فدني منه وإن أفبعدي عنه واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يشمن إلا طيبة ولا يسمع إلا حسنة ولا يرى إلا جميلة واعلمي أن أطيب الطيب الماء وقال الأصمعي رأيت في البادية رايت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مغتظبة وبيدها سبحة فقلت ما ابعد هذا من هذا يعني السبحة لا تتفق مع التزين والتجميل فقالت ولله مني جانب لا اضيعه ولا له عندي والبطالة جانبه فعلمت انها امرأة صالحة لها زوج تتزين له اما الزين نتكلم عن الزينة المشروعة والزينة الممنوعة فالزينة للمرأة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع فالمشروع كل ما يعتبر جمالا للمرأة وزينا لها سواء كان ثيابا او حليا او طيبا او تخطبا بالحناء في اليدين والرجلين او كحلا او كريما للوجه او صبغا للشعر بلون غير الاسود والوس... والاسود جائز ولكن فيه قراعة فقط إذا لم يكن غشا لأحد والممنوع نوعان ما يمنع لأن فيه تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى وقد نص عليه الحديث الصحيح الذي رواه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا عن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فقالت لهم امرأة في ذلك فقال وما لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة في الحديث المتفق عليه فالله ورسوله لعنى الواشمة وهي التي تغرز الإبر في الجلد وتنشر ما يشبه النيل عليه ليضرب لونه إلى الزركة أو إلى الخضار والمستوشمة هي التي تطلب من الواشمة أن تفعل بها الوشم والمتنمسة وهي المرأة التي تطلب من امرأة ان ترقق لها شعر حاجبيها وذلك حرام واكرر على الاخوات هذا حرام ان ترقق شعر حاجبيها هذا حرام وهذا مغير لخلق الله تبارك وتعالى اما نتف شعر الوجه واللحية والشارب للمرأة هذا الامر مستحب لان هذه المواضع ليست مواضع طبيعية بالنسبة لشعر المرأة كما لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات وهن اللواتي يبردن ما بين الأسنان ليتباعد بعضها عن بعض قليلا حتى تبدو المرأة في حسن وجمال وكذلك لعنى الواصلة وهي التي تصل شعر رأسها شعر رأسها بشعر آدمي وهذا متفق على تحريم بأن ترتدي المرأة وتلبس باروقة مثلا ومثل هذه الأمور أما إن وصلت شعرها بشعر غير آدمي فالأكثرون على حرمته وبعض الشافعية أجازوه إذا كان بإذن الزوج وإن كنت أرى أن في هذا الأمر أيضا حرمة والعل بتحريم ذلك كله أنه تغيير لخلق الله وحكم البروكة كذلك في قول في, قا... في قول لأنها تغيير لخلق الله إلا إذا كانت كما قال بعض الفقهاء إلا إذا كانت من غير شعر الآدمي عند بعض الشافعية ثانيا أن تتزين لمن يحرم عليها ان يرى زينتها والذين يجوز لهم ان يروا زينتها هم الزوج ومن يحرم عليها ان تتزوج بهم تحريما ابديا مثل ابيها واخيها وابنها وابن ابنها ووالد زوجها وابن زوجها من غيرها الى اخر هذه الامور بشرط ان يكون الشخص امينا يخشى الله تبارك وتعالى فان كان فاجرا واقحا فلا يجوز أن تتبرج أمامه ولو كان أخاها فكم سمعنا عن حوادث اعتداء على العرض من أمثال هؤلاء ومثل هذه الأمور وكذلك يجوز المرأة التبرج في محضر النساء المسلمات أما غير المسلمات ففي التكشف أمامهن خلاف والراجح أنهن كالمسلمات حيث لافتنا ولكن إن علمت المرأة أن هؤلاء الكافرات سوف ينقلن ما راهنه منها فعليها أن تحتجب أمامهما وتظهر الوجه والكفين فقط والأصل بذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظار منها وليضردن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو بعولتهن أو, أخ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات, على عورات النساء فإذا ظهرت المرأة بزينة أمام غير هؤلاء فإنها ترتكب معاصي بعدد من يراها وتتجدد المعصية بتجدد الزمن لأنها مطالبة في كل وقت بترك المعاصي وقد جاء التحذير من ذلك في الكرآن والسنة فقال ربنا جل في علاه ولا تبرجنا تبرج الجائلية الأولى وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا أي زانية كما عند أبو داود والترمزي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية للنسائي وابن خزيم وابن حبان في صحيحهما أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية والمراد أنها داعية إلى الزنا فهي فاسقة عاسية عاصية بفعلها هذا ومعنى كل عين زانية أن كل عين تنظر إلى ما لا يحل لها من عورات النساء فهي عاصية لأن النظر المحرم داعي إلى الزنا ومهيج للشهوة وجاء في حديث روابن قزيمة في صحيح لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحة تعصف حتى ترجع وتغتسل وهذا بالنسبة لمن تذهب إلى المسجد فما بالك بمن تذهب متبرجة إلى مجالس الرجال وحفلاتهم ونواديهم وبيوتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وعن أبي هريري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما عند الإمام مسلم وغيره وقد تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الصنفان في الأمة الصنف الذي يضرب الشعب ويعزبه بصياق أي قرابيج كأزناب البقر وصنف النساء الكاسيات العاريات بما أن بعض الجسد مكسو والآخر عريان أو أن يكون السياب رقيقة فشفوا عما تحتها أو أنها ضيقة تفصل جسم المرأة بدقه والكل الآن موجود كما أنهن مائلات إلى المعصية واتباع الموضة غير عابئات ولو لعنتهن ملائكة الله ليلا ونهارا وهن مميلات أيضا يعني يحاولن التأثير على غيرهن من النساء ليعترين مثلهن وكما قالوا ودة الزانية لو أن جميع النساء زواني ويزدنا على ذلك أن الكوافير يصنع من شعر الرأس سناما مثل سنام الجمل يتميلن به وتبخترن فتنة للناس وإعجابا بجمالهن وفجورهن ولذا كان جزاؤهن أنهن لا يدخلن الجنة ولا يقربن منها ويحرمن شم رائحتها التي تشم على بعد خمسمائة عام كما جاء في حديث آخر ولشدة وفضاة خطر هذا النوع على الأمة جاء في حديث ذكر ما في هذا الحديث من أعمالهن ثم قال صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات كما رواه ابن حبان في صحيح وقال صحيح على شرط مسلم ومعنى ملعونات أي مطروضات من رحمة الله فيجب على كل مرأة أن تقصر زينتها على زوجها ولا من أن يراها من يحرم عليها الزواج به حسب ما سبق وبينا فإن زينت للأجانب كما هو الحال الآن بالنسبة الأكثر النساء فقد عرفتم حكم الله في ذلك ولنا ملاحظات سريعة حتى نلحق بصلاة العشاء بسم الله تبارك وتعالى أولا المرأة قبل الزواج مسؤول عنها أبوها وأمها وأخوها ومن يعولها وبعد وبعد الزواج مسؤول عنها زوجها فإن عصت الله بعد بعد الزواج وجب على أبيها وأمها وأخواتها نهيها عن المنكر ومقاطعتها إن أصرت على المعصية كترك الصلاة والتبرج ووجب على زوجها تأديبه وإجباره على ترك المعصية حسب الترتيب الذي مبينه ثانيا ان المرأة بعد الزواج لا يجوز شرعا ان يتدخل ابوها وامها واقاربها في الشؤون الخاصة بها مع زوجها على سبيل الافساد بينهما ان ذلك حرام ولو صدر امر من ابيها وامر من زوجها فان الواجب عليها تنفيذ امر زوجها لانها انتقلت اليه وصار امرها بيده دون اهلها ثالثا خدمة المرأة لنفسها ولزوجها لعاذة اهل بلدها وما ما يكن من امر فإن احدا لم يقل ان الزوج عليها ان تخدم اهل زوجها واجبارها على خدمتهم فهذا حرام وظلم ولكن ان كان الامر يأتي من المرأة فهذا الامر لها به اجل فهذا فضل من المرأة وإلا فلا يأمرها زوجها بهذا الامر ايضا من حق الزوجة ان تسكن في بيت ومسكن لا يشاركها هي وزوجها في احد لأن حرية المرأة مع زوجها وحياته معه شيء يخصها ينتبه الناس لذلك فإن أكثر الناس يعيش في خطأ وبعد يعني كثيرا عن الإسلام خامسا واخيرا احترام الزوجة أهل زوجها أمر واجب عليها مثل أبيه وأمه وجده وعمته وخالته وهم شرعا أحق بماله وأولى به من أهل زوجته فمحاولة الزوجة اقحام اهلها على زوجها وابعاد اهله عنه يعتبر جريمة تعاقب الزوج عليها في الدنيا والآخرة وعلى الزوج ان يكون في كل اموره رجلا لا تركبه المرأة ولا تسخره فيما يغضب الله تبارك وتعالى ويجعله سخرية بين الناس وعدوا لاهله ومطيا سهلة لاهل زوجته نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم وفي اوقاتكم اخوان شكر الله لكم على حسن استماعكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته